وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِ عَمَدَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَمْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَمْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ